وَماَا جَعَلَ أَزواجَكُمُ اللَّائِ تُظَاحِونَ مِنْهُ مَّ أُم مَّهَاتِكُم وَمَا جَعَلَ أَدَعِيَاءكُمْ أَبنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَولُكُمْ بِأَفْواهِكُم وَلهَّهُ يَقُول الحَقَّ وَهُوَ يَهددِ السَّبيل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 مَدَّتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا أَنَّ النَّبِيَّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ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 فَتُمِّنْ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا الْفِرَارَ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا فَمَا سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولا